وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسولياتي من بعد يسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 Hüvəllərini, arslan Rəsulü Həb il Huda və Dini Hakkı il yüzhərə Həb il Dini Kulli, الذين آمنوا هل ندلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنت انتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا قالا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنوا طائفه من بني إسرائيل وكفر الطائفه فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين